بسم الله والحمد لله وصحة وصحة وصحة ورسول الله فهذا درس جديد من دروس أحكام الجهاد من كتاب تمام منه وصلنا إلى قول المصنف وهذا في الدرس التاسع قال حكم الغال للغنيمة حكم الغال للغنيمة المقصود بالغال الذي كتم شيئا من الغنيمة وأخذه لنفسه قبل أن يقسمها الإمام وهو عمل محرم من كبائر الزنوب قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وقد ثبت في الحديث أن رجل من المسلمين رمي بسهم فكان فيه حدفه فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفس محمد بيده إن الشملة التي غلها لتتهب عليه نارا إن الشمل التي غلها لتتهب عليه نار أخذها من الغنائم لم تصبها المقاس ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال أصبت, يو أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار رواب البخاري ومسلم معنى الشملة كساء صغير عباءة والشراك سير النعل الذي يكون على وجهه الرباط بتاع النعل أو السير اللي هو بتاع النعل زي الشيفش بالصابع كده فإذن هذه الأحاديث او هذا الحديث يبين أن الغلول من كبائر الزنوب لأنه توعد عليه بالنار رجل أخذ شملة يعني عباءة أو قطعة قماش التهبت عليه نارا في قبره والعزم الله فدي حكم الغالب إذن الغلول من كبير الزنوب طيب وإذا ثبت أنه غل شيئا دي اسمها العقوبة الأخروية طيب العقوبة الدنيوية إيه لو إن واحد أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم إيه حكم في الدنيا قال إذا ثبت أنه غل شيئا من الغنيمة فالحكم أن يحرق جميع رحل الغالب يعني جميع المتاع من باب عقوبة له واستثنى العلماء من ذلك السلاح والمصحف وما فيه روح يعني افرض هذا الرجل الذي غلى من الغنيمة معه مصحف في متاعه فهذا لا يحرق معه سلاح أيضا لا يحرق حتى لا يفسده على المسلمين واخد بالك لكن إذا كان معه متاع كذلك معه ذات روح معه هرة معه قطة هذه لا تحرق قال وذلك من باب التنكيل بمن يغل, يغل ولكن هل هذا التحريق على الوجوب أم أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم الصحيح أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم يعني مش دي مش ليس وقوبا ليس وقوبا ورجح شيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله أن هذا الحكم يرجع إلى اجتهاد دي من باب التعزير من باب التعزير فإن رأى المصلحة أن يحرق حرقه وإن رأى أن يبقيه أبقاه واضح يا جمعين مش واضح يبقى هذا حكم الغال في الدنيا ما يفعل به في الدنيا واضح ودي برضو من باب العقومات التعزيرية زي مثلا الذي لا يؤدي زكاة مال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أخذوها وشطر ماله معه نصف. نصف المال إما نصف المال كله وإما نصف المال الزكوي اللي هو منع زكاة واضح الكلام؟ يبقى هذا الباب الايه التعزير ويرجع هذا الاجتهاد, الايه؟ الاجتهاد الإيمان مسألة قال إذا غنم المسلمون أرضا فتحت عنوة فالإمام المخير لأن الأرض إما تفتح سلحة وإما تفتح علوة فالإمام مخير بين أن يقسمها على الغالمين وبين أن يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا أي أنه لا يقسمها بل يجعلها وقفا ويأخذ الخراج وهو جزء من المال يأخذه ممن يجعل الأرض تحت يديه يعني مثال الكلام ده إيه؟ يقول الإمام مثلاً هو فتح البلاد وطرك الأرض في أيدي أصحابه فطرك الأرض في أيدي أصحابه أصحابه يستصلحونها ويزرعونها ويستفيدون منه بس نظير شيء يدفع سنوياً لخزانة الدولة واضح؟ قال فيقول الإمام على كل ألف متر مثلاً خراج سنوياً ألف دنياً عشر ألف دنياً يأخذها ممن يعمر هذه الأرض سواء عمرها بالبنيان أو بالغرس سواء بيزرع فيها أو بيبنيها أو بيعمل على مصلحة فإن عجز عن دفع الخراج افرد ما, ما بدفع شيء الخراج بتاعها أجبره إما أن يؤجرها أو يردها وإذا دفع الخراج فالأرض تحت تصرفه مستمرا وتورث عنه وتورث إيه؟ عنه وهذه الأموال التي يأخذها الإمام خراجاً تصرف في مصالح المسلمين كما تصرف أيضاً أموال الجزية في مصالح المسلمين العامة يبقى هذا حكم الأراضي التي تفتح عنوة إما أن تبقى في أيدي أصحابها ويدفعون خراجاً سنوياً وإما أن الإمام يقسمها كغنيمة بين الإيه الغنيمين وإما أن يوقفها كما قال وتبقى في أيد أصحابها وتدر دخلا على المسلمين أو على خزينة الدور طبعا هذا الباب وما سبقه من أبواب يدلك على أن الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى جاء برعاية مصالح العباد وأن أمة الإسلام لو أنها نظرت إلى الإسلام بعمومه وشموله لكانت من أغنى الدول ولعاش كل واحد فيها حتى غير المسلمين يعيشون في بلاد المسلمين بأمن وأمان لا يتعرض أحد له قال حكم الأسارة والسبايا طبعا المقصود بالسبايا هنا اللي هم النساء أما الأسرى فيكون من الرجال الأسرى يكون من الرجال الأسرى أكتب الأسر حكم الأسر السباية هم النساء والأطفال والأسرى هم الرجال المقاتلون من الكفاة إذا ظفر المسلمون بهم أحيانا فبدأ أولا بحكم السبيل بدأ أولا بحكم السبيل يضر الكلام في حكمهم حول في أربع أمور يخير فيها الإيمان القتل والرق والمن وذلك على النحو التاج طبعا مع المن اللي هو الفداق. في الفداء قال أولا القتل بالنسبة للسبي الصحيح أنه لا يقتل السبي النساء والأطفال لا يقتلون ولذلك ألا كين هوت القتل لا يجوز قتل النساء والأطفال من السباق باتفاق العلماء لكن لو اشترك أحد منهم في القتال بالفعل أو بالرأي جاز قتله قبل الأسر وبعد الأسر عند جمهور العلماء زي مثلا حصل في غزو البني القريضة لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم من نبتت عانته من الأطفال فكان واضح ولو أن امرأة حملت السلاح وقاتلت واضح؟ فهذه أيضا إذا قاتلت المسلمين لكن الأصل أنه لا يجوز أبدا قتل, قتل النساء قال أما الحنفية فأجازوا القتل لهم قبل الأسرين ولم يجيزوه بعض الأسر يعني جمع الأحناف لك لو في مثلا امرأة تقاتل المسلمين وأسرت مع الرجال قال لك طالما أسرت لا تقتل لكن لو في وسط المعركة تقتل طيب إذا هنا بالنسبة لأول شيء مسألة حكم السبي السبي لا يجوز قتلهم من النساء والأطفال قال الأمر الثاني أبقى فقد ذهب الشافعيه والحنابل الى انهم يصرون الرقاق بمجرد السبي ويقسمون مع الغنائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم السبي كما يقسم الغنائم ويرى المالكيه ان الامام مخير بين استرقاقهم وبين المن والفداء المن وال طبعا النوع اللي هيجي لنا يطلق بدون مقابل والفداء يفتدي به أسرى من, من المسلمين يبقى دي بالنسألة مسألة ليه الرق الأمر الثالث المن يرى المالكية جواز المن بإطلاق صراح السباية بدون مقابل ووافقهم على ذلك الشافعية والحنابلة ولكن بشرط أن يستطيب أنفس الغانمين يعني إذا كان لا يقسمك غنيمة في الحالة أقول لك الإمام يطيب أنفس الغنمين ويمن على الإيه؟ على النساء السباب الإطلاق وأما الحنفية فيرون عدم جواز المن الجمال الحنفية أقول لك لا منفعش السوكين بدون مقاب لأنهم يعودون إلى دار الحرب فتزداد قوة الحربيين أمام المسلمين لم يرجع النساء دول تاني هيخلفوا تاني ويعملوا بيشتقاط للمسلمين والراجح هو قول الجمهور لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء ولم يفرق من الرجال والنساء الأمر الرابع وهو الفداء أجازة الشافعية الفداء مقابل مال أو مقابل أسرى من المسلمين في أيدي الأعداء الذي يسمون الأيام هذه تبادل الأسر وأما المالكية فأجاز الفداء بالأسرى فقط دون المال جمعش الحناء المالكية قال لك يفادوا بأسرى من المسلمين لكن لا يفادوا بالمال وقال ففي ذلك الحنفية والحنابلة فرأوا عدم جواز الفداء بالسبب لا على مال ولا على أسرى من ولا على أسرى من أسرى المسلمين والصحيح القول الأول لقوله فإما من بعد وإما فداء الصحيح القول الأول إن يجوز الفداء بالسبب يفرض في ده لو ان مجموعه من النساء من وقعوا في, في ايد المسلمين فيجوز أن يتم تبادل الاسر يعطوهم هؤلاء يا النساء وياخذوا من عندهم ايه, إيه؟ أسر من الايه اسرى من, أسر من المسلمين وهي حكم يا حكم السبي حكم الايه السابل. حكم الأسر حكم الاسرى قال ذهب الشافعيه والحنابل والظاهريه الى ان الامام او نائبه الحق ان للامام او لنائبه الحق ان يفعل بالاسره ما هو انفع واصلح للمسلمين باحد أمور اربعه يبقى هنا يفرق بين الاسره والسبي بايه يعمل مع السبي ثلاثة اشياء فقط ايه لا مع السبيل السبيل أيواء السبيل معهم الرق أو الاسترقاق والمن والفداء طب الأصل من اللي يزيد القتل ماهي الأورة أربعة قالها هي القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء على أن يكون ذلك باجتهاد واستشارة لا بحسب التشاهد ووافقهم على ذلك المالكية إلا أنهم زادوا أمراً خامساً ضرب الجزية عليه يبقى هنا ترجع للمصلح ترجع لي يا جماعة يبقى الإمام يختار هنا الأصلح للمسلم الأصلح للايه؟ للمسلم دليل ما تقدم واحد دليل القتل قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشرقين حيث وجدتموهم وقد ثمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى يوم بدعه فقد قتل عقب بن أبي معيت والنضر بن الحارف وأمر يوم الفكح بقتل هلال بن الأخطر ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي الصارح التالي صح مصرح هي أسول الصارح الصارح اللي هو غير قلب سيدنا عزمان بس هو على فكره بعد كده لم يقتلو لم ما قتلوش قتلوه كده وكان قد ارتد بعد ذلك وحسن اسلامه لما رجع ثاني وقيل انه تولى امره مصر لا الله بن قطر لا غيره, آه غيره. آه حد سوى عبد الله بن ابي سرح عليه هو اظن الصح يعني يكتب لعلاء الصرح لغايه الصرح لغايه ما نراجعها بس مش سينه مش يعني بدل الميم ده الف لام انا سمعتها من حد مش فاكر بص ايه مش صرح شاء الله وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار يبقى دي دليل على ان الامام اذا راى ان في الاثاره أن يقتلوا يقتلوا وحسب الأسطح للأيدي المسلمين اتنين دليل للسرقاق قوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء ففهموا معنى الاسترقاق من قوله فشدوا الوثاق شد الوثاق لا رباط. ربط وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استرق أسرا في غزوة خير وقريضة وحنينة الأمر الثالث دليل المن دليل المنن الايه السابقه وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاسره فمن على ثمام بن اساد سيد اهل يمامه ومن على ابي عزه الشاعر وابي العاص بن الوليد والمطلب بن حنطبه يبقى دي دليل الايه المنن المنن دون مقابل انه يطلق ايه يطلق إيه صراحة إيه مقابل أربع دليل الفداء الآية السابقة أيضا فإما من بعد وإما فداء وقد ثبت الفداء في أسر بدر وأخرج مسلم عليه السلام عن أبيه أن سلام المسلمين أتوا بأسر فيه الممرأة من بني فزار. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة والحديث رأى المسلمين يبقى إذن دية الأربع أمور التي تفعل بالأسرى من الجميع طيب هنا برضو فسألت السبي في مسائل تدل على محاسن الإسلام وهي أنه لا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم لا يفرق في السبي بين ذوي القرابة أو ذوي رحم إيه؟ يعني لو في أم وابنه بيتفرش بينهم في الايه ها في السهل يكونوا مع بعض يكونوا مع بعض ويدن باب الرحمه ولقد ابن المزري الاجماع على انه لو فرق بين الوالده وولدها الذي لم يبلغ سن 7 سنين قال في عمده الفقه إلا أن يكون بالغ الكلام ده مش عندكم وجاء في الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبتي يوم القيامه شوفوا الكلام من بين ايه بين من فرق بين والدة وولدها, وولدها فرق الله بينه وبين احبتي يوم القيامه يبقى هنا اذا كان الولد لم يبلغ لا يُفرَّق بينه وبين والدته في السابي واضح؟ طب إذا ما يجوز التفريق في حديث إذا ما لا يجوز التفريق كحديث يشهد رزالة لما يضع على أحد الأطفال في السابي في السابي بالضبط وأنطمته ثانية بالضبط كذلك بالضبط إزاك الله وورد الحديث عن عثمان أن عن شراء يفرق بين الولد وبين والدته أو والده وسند وحسب يعني نهي عثمان عن بيع الأم أو عن بيع الولد عن أمه لابد أن يتجمع مع بعض عند البلوغ فيجوز عند البلوغ إيه؟ يجوز ليه؟ لأن حتى الأحرار في الحياة إذا بلغت البنت زوجتها أمها واستقلت بنفسها واضح فإذا كان هذا في الأحرار ففي العبيد من داب أولا طيب واحد يقول لك طيب بالوقت الباب دي باب بيشنع عليه العلمانيين يقول لك الإسلام يدعو إلى الرق وأدعو إلى العمودية نقول لهم كذبتم الإسلام قال ذلك لأن هذا كان شيء موجود وكان فيه ظلم فهذا الشيء إذا نهى عنه الإسلام بداية قام هؤلاء الناس على الإسلام فهذا شيء موجود لكن كان فيه ظلم فقننه الإسلام وشو بقى كمان إيه؟ وفتح الترغف العطق كما سأتنا الآن ولذلك يقول لك إيه الرد على شبهة وجود الرق في الإسلام طعن بعض أعداء الإسلام في النظام الإسلام بأنه أباح الرق وزعم بذلك أنه اضطهاق طائفة من الناس بما لا يتناسب مع دعوته بالمساواة في أصل الخرق وفي قوله كلكم لآدم وآدم من تراب والرد على دي الشبهة في ماله واحد أو أولا تقدير الوضع الاجتماعي السائد إذا نقول لك الكلام ده كان موجود فالإسلام قنن ذلك إن الإسلام جائد البشرية ونظام الرقي سائد في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية ده كان مصدر تجارة وكان العبد أو الأرقاء هما اللي بيقوموا بالأعمال هما اللي بيقوموا بالأعمال فلو أنه فرض عليه بإطلاق رقيق فجأة وحتم عليه ذلك لكان ذلك الأمر يبوء بالفشل واضح الكلام ولعرض أوامره للمخالفة والانتهاء وعدم القبول فإقرار الإسلام للرق كان تحت هذه الظروف لحكمة سامية وهي عدم تعرض الحياة الاجتماعية لهزة عنيفة تؤدي إلى أضرار البائرة ومع ذلك فالإسلام وضع تشريعا وشرع الوسائل التي تساعد على العتق تدريجيا وتلخص ذلك في طريقين أحدهما تضييق منافذ الرقم يبقى أول حاجة عشان الإسلام يبدأ يمنع هذا الأمر واحدة واحدة أول حاجة ديئ مسألة الرق كان لأدفع أسباب في الجاهلية يحصل إيه؟ ها؟ استرقاق لكن الإسلام ديئ هذا الأمر فوضع قيوداً على بعض مناهج الرق التي كانت سائدة فحرمها الإسلام ولم يجعلها وسيلة للرق بل جعل بعض صورها وسيلة للعتق فمن هذه النظم التي كانت سائدة وابطالها الإسلام واحدة الحر كان الحر إذا اختطف يباع ويكون رقيق قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطي بي ثم غضر أو أعطى بي ثم غضر ورجل باع حرا فأكل ثمنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا هنا الحر كان في الجاهلية لو خطف واحد حر يبقى, يبقى رقيق الكلام ده حرامه الإسلام اثنين تحريم رق من ارتكب بعض الجرائم وكان هذا أيضا من النظام السائد أن من سرق أو قتل يجعلونه رقيقا لمصلحة الدولة أو لمصلحة المجن عليه مجرد الواحد يسرى اللي يعمل هذا يعتبر الرقيق تلاتة تحريم رق أولاد الجوال. يعني المرأة إذا استولدها سيدها يبقى عبدا لكن في الإسلام قال لك لا يدبع أباه واضح الكلام وتعتق هذه المرأة بعد إيه؟ بعد موت سيده الكلام لا كانش موجود في الجاهلين اركتب بس الصفحه ديت وهذا من اعظم يفخر به الاسلام لانه بذلك فتح بابا واسعا للعتق فالمره اذا حملت من سيده كان ولدها عبدا في النظم القديم ولا شك ان هذا كان يدفع في المجتمع بالالات من الرقيق فحرم الإسلام ذلك وجعل اولاد الجواري احرارا وطبعا معروف الفيلم اللي هو بتاع عنتر بن شداد ومش عارف ايه والكلام ده بيدل على دي المساله كان الكلام ده موجود في الجاهليه وكان يكثر من ايه من اولاد الايه من الاولاد العبيد الرقيق واضح قال شك ان هذا كان يدفع في مشتعب الألاف من الرقيق فحرم الإسلام ثالث وجعل أولاد الجارية أحرارا بل تصير الجارية نفسها حرة إذا مات سيدها لأن ولدها حر ويقال لها أم الولاد هناك اشياء أخرى حرم الإسلام في نظام الرق كرق المدين يعني لو واحد كان عائل وحد فلوس ما يعرفش يدفع يعمل إيه يدعب شفت خالدي يدعب إذا عجز عن دفع دين وهذا كان النظام وهذا كان النظام واقع قبل الإسلام أو هذا النظام كان وكان قبل الإسلام خمسة ومن ذلك تحرير أن يبيع الإنسان نفسه ويتنازل عن كريته إذا دفعوا العواث إلى ذلك. يعني ممكن واحد كان زمن في الجائلية يبيع نفسه والعذر الله يخلي نفسه عبق أو رقيق ستة وأخيرا ومنها تحريم استغلال الوالد سلطته في بيع بعض أولاد الزكرة أو الناس كان ممكن الأب يبيعه يبيع ابنه ويبيع بنته وعلى هذا فالإسلام لم يقر إلا نوعين فقط من الرفق وهما ما كان نتيجة البيع والشراء للعبيل والجوار الأصليين أو ما كان من أسر الحرب غير كده لا ومع ذلك فقد فتح الإسلام وراغ غبر في عقق هذين النوعين على ما يأتي وضحفنا على أنه أيضا لم يجعل رقق الحرب نتيجة حكمية لابد منها بل يبيح المن بدون مقابل أو الفداء بإطلاق صراحهم مقابل مان أو نظر تبادل الأصغر يبقى دي بعض لسا إن شاء الله يبقى لنا درس واحد الدرس القادم هنكمل هذا الباب ونعمل مراجعة على الباب كامل يعني إن شاء الله ربنا يعني كده هنجاز لكم أسئلة شاملة للباب كل بسئلة تشمل الباب, الباب كله بإذن الله فالدرس الجاي إن شاء الله درس مراجعة هنرجع الباب ونكمل بيات الصفحة ونصف إن شاء الله الموضوع أرجو للإخوة أن هم يبدأوا في خلال أسبوع لأننا في دغوة حولوا رجعوا شاء الله هذا إلا أسأل الله أن ينفعنا أكم بما قلنا ومما سمعنا ورزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته